ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك إلى النار ورب الله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذنه ويُبين آياته للناس لعلهم يتذكرون